Bismillahi Rahman Rahim. Sabbhahadillahi mafi s-samawati wa mafi l-arudi wa hua lazi zulħakin. Jaa juhaladina aman uli mala tafalun. Kabura ma potanaju dallahi aman utapuluna mala tafalun.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 يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الحق ليظهره على الدين كُلِّهِ ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم الذين امنوا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن